إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ بما وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ولا فَاتَّقُونْ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَن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 فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم من بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن لك حتى نرى الله شهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم واجرهم عند ربهم ولا خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون وَإِذْ قدنا ميثاقكم وَرَفَعْنَا فوقكم الطور خُذُوا ما آتيناكم بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم منكم في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 بقرة صفراء وفاحي اللونها تصر الناظرين قالوا دعو لنا ربك يبجلنا ما هي إن البقرة تشبه علينا وإن إنشاء الله لا مهتدون قال إنه يقول إن بقرة لا ذلول تثير الأرض ونا تزق الحرف مسلمة اللاش فيها قالوا لا نجت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذا قتلت نفسا فدارت فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آية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 ماذا من عند يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتب يديهم وويل مما يكسبون وقالوا لا النَّارُ النار إلا أيمن معدودة فللتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئا وحاطت به خطيئات فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا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 قالوا من بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خدنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بي مركون به إيمانكم وإن ممنين قل إن كانت لكم الدار لا خلقت عند الله خالصة من دون الناس بتمن والموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت يديهم والله عليم بالظالمين ولا تجد أنهم يحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحي من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعمر.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 فإنما يقول له كن فَيَكُونُ وقال الذين لا يعلمون لَوْلَا يكلمون الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابات قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك ولا النصالى حتى تتابع ملتهم قل النهدى الله والهدى ولئن اتبعت بعد الذي من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 كل آية ما تبيع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم كتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة وموليها فاستبق الخيرا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 ما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكركم وأشكرولي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتلون في سبيل الله أموات بلحياء ولكن لا تشعرون ولا نبل أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنفس والثمرات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 أولو كان آباؤهم لا يعقلون أو ولا يهتدون ومثل الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً ذكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن إِنَّ الله غفور رَّحِيمٌ إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدا والعذاب بالمغفرة فما على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد ليس قبل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 أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي للباب ليس عليكم جناح تبتوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيت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 واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تُحْشَرُونَ ومن الناس من يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل لأتق الله العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد في ولا الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز الحكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقد الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كما آتينهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة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 لَكُم البأساء الْبَأْسَاءُ وزلزلوا حتى يقول الرسول الرَّسُولُ آمنوا معه مَعَهُ نصر الله ألا إن نصر الله اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ ماذا ينفقون قل قُلْ مَا انفقتم من خير خَيْرٍ والأقربين واليتامى والمساكين وَالْمَسَاكِينِ السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا لكم والله يعلم أنتم لا تعلموا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 ولا تانكح المشركات حتى يؤمن ولا مات مؤمن خير من مشرك ولا وعجبتكم ولا تانكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو وعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس علهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذا فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطرن فإذا تطهرن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 ان ايقيموا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقومه يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزءا واذكروا نعمه الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن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 حزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقت يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم لا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين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 لكي يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات مَا ما وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم لكم من الأرض. وَلَا ولا الْخَبِيثَ الخبيث منه وَلَسْتُم ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلى الله البيع وحرم الربا فما جاءه موعظة من ربه فانتا فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالد يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار ناثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالح وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم وأجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وضروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم وفا كل نفس ما كسبت وَهُمْ لَا لا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أَجَلٍ أجل مسمى فاكتبوه بَيْنَكُمْ بينكم كاتب وَلَا ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف ولا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا